بوك تو ستانشي سبعة وثمانون سبعة وثمانون كريا بادانتشا روبرا كارانسا بوتكا ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد अमला झाडांना पाणी घालावे लागले لقد كان علينا ان نسقي الورود لقد توجب علينا ان نسقي الورود अमला घर साफ करावे लागले لقد كان علينا ان نرتب الشقه لقد توجب علينا ان نرتب الشقه अमला بشا धुआव्या लागल्या لقد كان علينا ان نغسل الصحون لقد توجب علينا ان نغسل الصحون तुला बिल भरावे लागले का هل كان عليكم ان تدفعوا الفاتوره هل قد توجب عليكم ان تدفعوا الفاتوره तुला प्रवेश शुल्क दावे लागले का? هل كان عليكم ان تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم ان تدفعوا رسم دخول؟ तुला दंड भरावा लागला का? هل كان عليكم ان تدفعوا غرامه؟ هل قد توجب عليكم ان تدفعوا غرامه؟ कोणाला निरुप द्यावा लागला? من الذي كان عليه ان يودع من الذي قد توجب عليه ان يودع کوणाला लवकर घरी जावे लागले من الذي كان عليه ان يذهب مبكرا الى البيت من الذي قد توجب عليه ان يذهب مبكرا الى البيت کوणाला रेल्वेने जावे लागले من الذي كان عليه ان ياخذ القطار من الذي قد توجب عليه ان ياخذ القطار ام <تصفيق> هل جاست वेळ राहयचे नव्हते لقد اردنا ان لا نبقى طويلا <تصفيق> لقد اردنا ان لا نبقى طويلا ام هل काही प्यायचे नव्हते لقد اردنا ان لا نشرب شيئا لقد أردنا أن لا نشرب شيئا أم هلا تلا تراس جايتسا نوتا لقد أردنا أن لا نزعجك لقد أردنا أن لا نزعج ملا كيفر فون كرايتسا ہوتا لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون لقد اردت ان اتصل بالتليفون ملا केवल टैक्सी बोलवायची होती اردت ان اطلب سياره اجره اردت ان اطلب سياره اجره كاريتر मला घरी जायचे होते اردت تحديدا ان اذهب الى البيت اردت تحديدا ان اذهب الى البيت मला वाटले की तुला तुझ्या पत्नीला फोन करायचा होता तू अन्न मला वाटले की तुला माहिती केंद्राला फोन करायचा होता फक्त तू अन्न का अरत्ता बिलिस्ते आला فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات ملا वाटले की तुला पिझ्झा मागवायचा होता فكرت انك اردت ان تطلب بيتزا فكرت انك اردت ان تطلب بيتزا